شبكه مزامير الداود تقدم بين بايدي بعضكم قوموا لله تعالى قانتين الله تعالى من انفسكم الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين حميم, حميم, حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم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 كَتَقَلُّهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمْ مَتَى كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ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 يغفرون للذين امنوا ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعندهم فغفر للذين تابوا فاغفر للذين تآبوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبان العزيز الحكيم وقهم السيئات, وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كفروا ينادون لمقة الله أكبر من مقتكم أم فَمْسَكُن اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قل ربنا امتنا ثمتين واحييتنا ثمتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله, فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فادع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء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 الله الواحد الضهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم يك و مين ما بالطالمين من حميم ولا شفيع يقوع يعلم سرئه الاعين واذا تفي الصدور والله يقضي برحم والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير